بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا على الناس يستوكون وإذا كالوهم أوزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي ستين وما أدراك ما ستين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي العليين وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرش النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون